فقلت م واما ز ي في عيشة راضية ن ه فهو و أ من خفت موازينه ف أ م ه ه ا و ي ة وما أ د ر ا ك م ا ه ي نار ح ا م ي ة